ومن يكن سمنكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ومن يكن سمنكن لله ورسوله وتعمل صالحا كل <تصفيق> و